بما قدثتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وَلَا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما ينفذ وما عند الله باق ولنجدين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعمل من عمل صالحا من ذاتين او انثا وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له تلقان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما تلقانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرقون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله تنقذت من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين